يا جماعة لما ننظر إلى حديث بسيط زي من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر زنوبه ولو كانت مثل زبد البحر واحد يمسك السبحة سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد, سبحان الله بحمد, سبحان الله بحمد يخلص الميت مرة في ثلاث دقايق وكده بقى إيه؟ كل اللي أنا عملته النهاردة انزاح وانمسح الكلام ده ينفع كده بالطبع لا ما كانش حد غلب لكن أمال إيه الموضوع الموضوع أن يقال هذا الذكر باعتقاد ليمحوا ايش الحديث ان رجلا ازنب زنبا فقال ربي ازنبت زنبا فاغفر لي قال الله عالم عبدي ان له رب يغفر الزنب ويأخذ بالزنب قد غفرت لعبدي الحديث يفرح لكن مش رب اغفر لي يغفر لك لما تعتقد أن لك ربا يغفر الزم ويأخذ بالزم